سبكة كتاب الله تقدم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن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 وَإِذَا لَيْكُمْ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِدْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ نَعْقُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ ومي يدل لله فلن تجد له سديلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أوليا لا تتخذوا الكافرين أوليا من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا